بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فذكر الله من أجل العبادات وايسرها وحاجة العبد إليه أشد من حاجته إلى الطعام والشراب وهو يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم والغم ويجلب السعادة والسرور ومن ذكر الله ذكره سبحانه واحبه وقربه إليه والتحلي بآداب الإسلام زينة لصاحبه وفيه امتثال للنصوص وبه ينبل المرء ويكون قدوة للآخرين قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم ولأهمية الأذكار والآداب جمعت فيهما احاديث وخيت فيها الصحة واجتهدت في تبويبها وترتيبها وبينت غريبها وقسمته إلى قسمين قسم للأذكار وقسم للآداب وصدرته بفضائل وسميته الأذكار والآداب وطالب العلم قدوة لغيره وهو اولى الناس بالتحلي بالآداب في حياته ومعاملاته وأحرى بأن يديم ذكر الله في كل أحواله لذا جعلت هذا المتن مستوى تمهيديا بين يدي المستويات الخمسة من متون طالب العلم ليكون عونا للطالب على مبتغاه أسأل الله ان ينفع به ويجعله ذخرا لنا يوم القيامة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 اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فضل مجالس الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قسم الأذكار الطهارة دخول الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعود بك من الخبث والخبار الخروج من الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك إذا فرغ من الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الصلاة الأذان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 وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح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 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكته نية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول؟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 فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده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 إنه لا يدل موالي تبارك ربنا وتعالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك إذا سلم من الوتر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 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه وانت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ما يقوله المحتضر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه الجنازه الدعاء للميت في صلاه الجنازه قال عوف بن مالك رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار التعزية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابن لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فاخبرها أن لله ما أَخَذَ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الدعاء للميت بعد دفنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم وَسَرُ الله له التثبيت فإنه الآن يسأل دعاء زيارة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 وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم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 دعاء السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطيع عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنطلب في المال والاهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أثناء السفر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا إذا أسحر المسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار دخول القرية لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قريه يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين فإننا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعود بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها الرجوع من السفر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 طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن شار إليه بشيء في يده وكبر الدعاء بين الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات المشعر الحرام أتى النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلل له ووحده فلم يزل واقفا حتى أتفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس رمي الجمار كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاه الزبح ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين وقال بسم الله والله أكبر البيت واللباس دخول البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه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 التسمية أول الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في, في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره الحمد عند الفراغ من الطعام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 اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم النكاح الدعاء للمتزوج كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير ما يقول اذا اتى اهله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 قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو قال أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله فَحَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْتَ اعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْآيَتَانِ مِن آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَا أذكار النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يطربك شيطان حتى تصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما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 وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام قال باسمك اللهم اموت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 الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا ان ينام ان يطجع على شقه الأيمن ثم يقول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 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أَمْرِي إليك وألجأت ظهري إليك رَغْبَةً وَرَهْبَةً إليك لا ملجأ ولا من مِنْكَ منك إلا إليك بِكِتَابِكَ بكتابك الذي وَبِنَبِيِّكَ وبنبيك الذي وَجَعَلْهُنَّ مِنْ من كَلَامِكَ كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على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 ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا واستجيب له فان توضا وصلى قبلت صلاته كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور الرؤيا الصالحه قال النبي صلى الله عليه وسلم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 وإذا رآ ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآ أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها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 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا يا أهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول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 كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه الذكر عامة التسبيح والتحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام الى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده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 إني لاستغفر الله في اليوم مئة مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فاني أتوب في اليوم إليه مئة مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضع فيحسن الوضوء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 إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا المخالطة من نزل منزلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك من قال أحبك في الله قال انس بن مالك رضي الله عنه كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم يا رسول الله إني لا هذا الرجل قال هل أعلمته ذلك قال لا فقال قم فأعلم قال فقام إليه فقال يا هذا والله إني لا في الله قال أحبك الذي أحببتنى له إذا رأى نعمة على غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة عند التعجب من شيء يقول سبحان الله يقول الله أكبر تشميت العاطس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وَيَقُلُ لَهُ اخُوهُ او صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ الله فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله فَيَطُل جَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُم الغَضَب احْتَدَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الدعاء لمن صنع معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء كفارة المجلس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 الإخلاص لله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى فقال الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل مراقبة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت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 فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فاجب مشي الى المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه حق المخلوقين بر الوالدين جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم, أمك قال ثم من قال ثم أبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل ودأ بيه صلة الرحم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 من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب احترام الكبير تكلم رجل في حضرة أخيه الأكبر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ الأكبر الدعاء للمريض عند عيادته قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع النظافة آداب قضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا قالوا وما العانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم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 وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله خصال الفطرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتفو الإبط وقص الشارب قال أنس رضي الله عنه وقتلنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتفو الإبط وحلق العانة الا نترك اكثر من 40 ليله السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مضاه للرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشط على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه العطاس والتتاؤب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثاء احدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل اللباس والهيئة تحريم الإسبال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خللاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة آداب الانتعال قال النبي صلى الله عليه وسلم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 وفروا اللحى واحفوا الشوارب القزع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع الوصل والوشم والنمص قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه قال ابن مسعود رضي الله عنه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 قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد ان ياكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها العشرة الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم الاستئذان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع لا يطرق أهله ليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبه فلا يطرق أهله ليلا المجلس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 من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآن يوم القيامة الجليس قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك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 التناجي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه تحريم المعازف قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقواب يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف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 قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقه تحريب سب المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم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 حسبك من صفيه كذا وكذا تعني قصيرة فقال لقد قلت سلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم النميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام الكذب لاضحاك الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له المدح في الوجه أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق اخيك قالها ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه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 ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن البشاشه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق التواضع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال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 سوء قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث الهجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام ذو الوجهين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الغش قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا سؤال الناس اموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر المراه الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير هدوب تغطيه الوجه قالت عائشه رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن امروطهن فاختمرن بها غض البصر قال جرير بن عبد الله رضي الله عنهما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاه فامرني ان اصرف بصري تحريم الدخول على النساء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 قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الخلوة بالمرأة وسفرها بلا محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة ولا تسافر أن الا إلا ومعها محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم